و ا ا واثنين ئ ة وثلاثين ل ل ه ج ر ة في مسجد ا ليصلك ق ا ئ م ع ل ه ا ل ل الثالثة بسم الله جديد رب ا ن الله و ا م ط ي ب ي الطاهرين ن اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم اللهم انشر عينا من خزائن علومك ورحمتك برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم صل على محمد و آ ل محمد واسمع دعائي إ ذ ا دعوتك واسمع ندائي إ ذ ا ناديتك و أ ق ب ل علي إ ذ ا ناجيتك فقد هربت إ ل ي ك بحول الله تعالى نكمل وفي هذا اليوم الحديث الثالث في رحاب هذه ا ل م ن ا ج ا ة وسيكون في بياني و أ ق ب ل علي إ ذ ا ناجيتك بعد أ ن بينا ما قبلها مقدمة هامة قبل أ ن أ ش ي ر إ ل ى بيان ما في هذه ا ل ع ب ا ر ة ا ل د ع ا ئ ي ة ا ل ش ر ي ف ة وهو أ ن هناك فرق بين كلامنا نحن وحالتنا حينما ندعو والمعصومين عليهم السلام فرق ك ث ي ر ة طبعا لكن أ ر ي د أ ب ي ن ه ن ا ا ل ح ق ي ق ة حتى نضعه في الاعتبار وهو إ ذ ا قال المعصوم في الدعاء عليه السلام و أ ق ب ل علي إ ذ ا ناجيتك فهو يبين لك حقائق أ ن ت تستطيع أ ن تسجل حقائق تفيدك كثيرا وتعطيك يعني لون من ا ل إ ق ب ا ل والتحفيز الكبير واليقين بمعنى آ خ ر ما قال المعصوم و أ ق ب ل علي إ ذ ا ناجيتك إ ل ا وهو عارف أ ن ن ت ي ج ة هذه المناجاه واقبال الباري جل وعلا واضح الفرق؟ مهم جداً. إذن نتيجة وهي الفرق جدا المناجة الإقبال بالقلب هذه المخاطبة القلبية مهم هذه نتيجة إذن الذي يتوجه ب ا ل إ ن س ا ن إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم نتيجتها هامه و ض ر و ر ي ة ومطلب و غ ا ي ة ا ل إ ن س ا ن وهو إ ق ب ا ل الباري جل وعلا حصل منك ا ل إ ق ب ا ل ف ا ل ن ت ي ج ة إ ق ب ا ل الباري جل وعلا هذا ا ل إ ق ب ا ل ليس أ م ر ا سهلا فاذا ت أ م ل ت فيه ستجد الكثير الكثير أ ك ث ر مما نذكر اقبال الباري جل وعلا يعني ا ل آ ن إ ذ ا أ ق ب ل أ ح د ملوك الدنيا على شخص ماذا يعطيه أحسنت المال ا ل و ج ا ه ة المنصب ا ل ل ي يقدر من عنده ب يعطيه قد ا يجعله وزيرا له مثلا لكن هذا الملك من ملوك الدنيا ما يقدر يعطيه ا ل ط م أ ن ي ن ة ما يقدر يعطيه ا ل ح ي ا ة أ ح س ن ت ولا ر ا ح ة النفس ولا غيرها من هذه ا ل أ م و ر أ م ا إ ق ب ا ل الباري فلا حدود في عطائه جل وعلا إ ذ ن مطلب ا هام م ا م ن ا وهو إ ق ب ا ل الباري جل وعلا على العهد زين ن ق ط ة ث ا ن ي ة هل تكفي هذه ا ل م ن ا ج ا ة و ا ل إ ق ب ا ل القلبي لتحقق إ ق ب ا ل الباري جل وعلا شتقول يمكن تقول ايه ي م ك ن تقول على ا ل ع ب ا ر ة ايه نقول واقعا هي م ق د م ة ه ا م ة لكن الاكتفاء بها فقط من دون ا ل ح ر ك ة من دون العمل لا يتمم المطلب أ ح س ن ت ولهذا ا ل ع ب ا ر ة التي سوف نتعرض إ ل ي ه ا غدا إ ن شاء الله فقد هربت إ ل ي ك الهرب يعني الحركه、أه. تحركت أ ح س ن ت أ و صليت ا ل ن ا ف ل ة أ و ذهبت إ ل ى ا ل ع م ر ة أ و ذهبت للفقير أ و غير ذلك إ ذ ن الجواب ا ل م ن ا ج ا ة مقدمه ة م م ة ولكن لا بد من التحرك العملي والهروب إ ل ى الله عز وجل هذه ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة و أ م ا ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ل ث ة وهو أ ن ه ما هي نتائج إ ق ب ا ل الباري ما دمنا ا ل آ ن سنتوجه بهذه ا ل م ن ا ج ا ت ا ل ش ع ب ا ن ي ة في هذا الشهر سنقبل إ ن شاء الله على الباري بكل اليقين ما هي نتائج إ ق ب ا ل الباري جل وعلا الجواب كثير وغير محدود شيء نعلم به وشيء شيء يظهر لك في هذه الدنيا وشيء لا يتبين تعلم به فيما بعد لكن نحن نذكر شيئا من ذلك مما وفقنا الله تعالى إ ل ى معرفته أ و ل ا في نفس المناجاه ي أ ت ي ن ا بعد ذلك بعد عبارات ومن أ ق ب ل ت عليه غير مملوك ما حد يقدر يملكه ويتصرف فيه يعني ا ل ع ز ة من الله تبارك وتعالى أ ي واحد في قراءه ث ا ن ي ة ومن أ ق ب ل ت عليه غير مملول أ ح س ن ت ما عنده و ح ش ة ولا يمل فيكون من ا ل آ ث ا ر أ ن يحصل على ا ل أ ن س و ا ل ط م أ ن ي ن و ا ل أ م ا ن ولا يمل فيكون من آ ث ا ر إ ق ب ا ل الله تعالى أ ن يكون محبوبا جل وعلا أي اثنين ث ل ا ث ة لا شك إ ذ ا أ ق ب ل عليه في دعاء آ خ ر لممزل العابدين قربه و أ د ن ا ه وليس ذاك إ ل ا التوفيق للطاعه التوفيق ث ة ا ل ل ط ا ع شيء مهم تاج ا ل إ ن س ا ن لهذا التوفيق نعم أ ر ب ع ة إ ذ ا أ ح ب الله عبدا أ م يقبل عليه بصره بعيوبه يبصره بعيوبه ي ج ع ل منتبه إ ل ى ا ل أ خ ط ا ء نعم هذه من نتائج إ ق ب ا ل الباري من يترك العبد يقبل عليه فقط يعطيه من الرزق يعطيه من الماء مثلا مال أ و غير أ و غير يعطيه عطاء بس مايصير ا ل ب ا ر اللي عارف س ي أ ت ي ن ا وتعرف ضميري الذي هو عارف بضميرك وعيوبك و أ خ ط ا ئ ك التي أ ن ت تجهلها أ ن ت تجهلنا عن بعض هذه ا ل أ خ ط ا ء أ ص ل ا فالله تبارك وتعالى لابد أ ن يعرفك بهذا الحجاب وبهذا ا ل خ ط أ حتى أ ن ت تستغفر الباري ويزاح هذا ا ل خ ط أ وهذا المانع فيكون عطاء الله أ ك ث ر و أ ك ث ر بهذه ا ل ن ق ط ة إ ذ ن و أ م ا ا ل ن ق ط ة ا ل أ خ ي ر ة التي يؤكد عليها في آ ث ا ر إ ق ب ا ل الله تبارك وتعالى هو إ ق ب ا ل أ ح ب ا ئ ه جل وعلا على العبد المؤمن وكذا المؤمن ة وهذا من أ ش ر ف و أ ع ل ى مصادق ي إ ق ب ا ل الباري على العبد إ ق ب ا ل الباري يتبين يعني بمعنى آ خ ر إ ذ ا أ ق ب ل رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم على أ ح د المؤمنين مثلا أ ق ب ل عليه فهذا كاشف عن م ح ب ة الله وعن إ ق ب ا ل الله تبارك وتعالى نعم ليس فقط إ ذ ن أ ع ل م ه حجبه ف ا ج أ ه ب م ف ا ج آ ت س ا ر ة كذا ما ذكرت سابقا و إ ن م ا من ضمن ما يعطيه الله أ ن ه يحظى ب إ ق ب ا ل المعصومين صلوات الله و س أ ل ي السلام من غ ا ي ب قد لا يراه ا ل إ ن س ا ن مثلا ر أ ي العين ولكن يتضح بشواهد أ خ ر ى بس ب ا ل ن ت ي ج ة باق هذا ا ل إ ق ب ا ل وجار لكم فيما بقي وجار لكم ف يعني م ا بقي ي ا ل إ ق ب ا ل يبقى كما هو رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ق ب ل أ ي ض ا كذلك خلينا ش و ف بعض هذه الصور عندما جاء جعفر بن أ ب ي طالب عليه السلام منتصرا في ا ل ح ب ش ة كان النبي في خيبر صلى الله عليه وآله فذهب إ ل ي ه جعفر عليه السلام سيدنا جعفر ر ا ح إ ل ى هناك اين عمل خيبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و قام ومشى سبع و ر و ا ي ة أ خ ر ى خمسه عشر خ ط و ة مستقبل حتى استغرب بعض الاصحاب احنا نجي النبي مكانه إ ذ ن هنا د ل ا ل ة النبي هو تحرك شوف تحرك مستقبلا سيدنا جعفر هذا دليل إ ق ب ا ل الباري على سيدنا جعفر أ م ي ر المؤمنين على السلام مثال ثاني أ م ي ر المؤمنين على السلام جاء إ ل ى كوميل قال لقوم خذ بيده. خذ بيده. هذا ب ي د ه هذا ب ي د ه هذا إ ق ب ا ل من الله شاهده إ ق ب ا ل أ م ي ر المؤمنين السلام. لان كميل هو أ ق ب ل قبلا إ ل ى م ن ي لما راح طرق, طرق عليه الباب من وقت م ت أ خ ر من الليل قال لها علمني دعاء الخضر قال لها ما الذي جاء بك مقبل هذا الوقت قال دعاء الخضر قال أ ج ل س واكتب بعدها م ن المؤمنين ي أ ت ي إ ل ي ه هو بدءا ت د ا ء و ي أ خ ذ ه ويذهب به إ ل ى ا ل ج ب ا ن ة ويجلس معاه و الوصايا ا ل م ع ر و ف ة التي فيها يا كوميل الناس ث ل ا ث ة فعالم رباني و متعلم و اكثر الى آ خ ر ه هذه كانت بدءا ب أ م ي ر المؤمنين صلوات الله و س ل ا م عليه و أ م ا المثال ا ل أ خ ي ر في هذا الجانب هو إ ق ب ا ل أ ب ي عبد الله الحسين عليه السلام على زهير بن القين الذي كان كارها ل ل ق ا ئ أ ب ي ع ب د الله الحسين كان كاره ولا يريد أ ن ي أ ت ي الصمع الإمام ا ل ح س ي نهائيا ن ومع ذلك هذا عنده مقدمات طبعا م ع ي ن ة كان مع رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ف إ ذ ا بالامام ن ب ب ي ل إ الحسين ي س ل م يرسل اليه ما أ ت ى أ ر س ل م ر ة أ خ ر ى بعدها جاء زهير بن القين إ ل ى ا ل إ م ا م الحسين هذه ا ل ص و ر ة إ ذ ن تبين أ ن إ ق ب ا ل الله يعني إ خ ر ا ج ا ل إ ن س ا ن من عالم إ ل ى عالم ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة وليس هناك س ع ا د ة أ ع ظ م من أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن مع المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أ ج م ع ي ن نعم على هذا الكلام ا ل آ ن ما هو مطلبنا ما دمنا ا ل آ ن أحسنت بعد أ ب ي أ ك ث ر أ ن انا أ ا ل آ ن ع د ك مقدمات أ ر ي د منك ا ل ن ت ي ج ة نحن في شهر شعبان صحيح و أ م ا م ن ا من ا ل آ ن إ ل ى النصف هذا عشر يوم, اليوم ثلاثة. 12 يوم. هل انتم ا ل آ ن لديكم ف ك ر ة أ ن تحظوا ب إ ق ب ا ل ا ل إ م ا م الحج عليكم في ل ي ل ة النصف أ و لا إ ذ ا ما عندي أ ن ا ا ل آ ن من ا ل آ ن ق ر ر ه ا من هذا المسجد القائم م س باسمه من ا ل آ ن إ ذ ن قررت أ ن يكون مطلبي و غايتي أ ن أ ح ظ ى ب إ ق ب ا ل ك يا رب و الذي من أ ج ل صوره إ ق ب ا ل وليك ا ل إ م ا م الحجاج ج ل فرجه إ ذ ن ما علي ل ا ن اقبل من ا ل آ ن احدعشر يوم بهذا المعنى ا ل ل ي أ خ ذ ت من بركات هذه ا ل م ن ا ج ا ة وطلبت وتوجهت ا ل آ ن و أ ق ب ل لله كل يوم تذكر ه ا ل م ع ن ى ادعو ل ل إ م ا م اعمل ع م ل صالح باسم ا ل إ م ا م أ ي عمل من ا ل أ ع م ا ل تحرك ب ه د أ ح س ن وانسبه ل ل إ م ا م نيابه عن م ا م ا ل ح ج ة مثلا لو كان صدك أ و غيره أ و أ ي عمل من ا ل أ ع م ا ل بهدف أ ن يقبل عليك الله بل ب ا ل إ م ا م الحجه في يوم النصف كل يوم ب إ ذ ن الله تعالى إ ذ ا و ص ل ت موقنا متيقنا ثق تماما ب أ ن ك ستحظى ب إ ذ ن الله وستتبين لك الشواهد ب إ ذ ن ه تعالى أ م ا يجيب ا ولكم ولو ان نكونوا من اجل ا ك و ن و ا من اجل ان نكونوا من اجل ان نكونوا م ا ل س و ء و ا من اجل ان نكونوا من اجل ان نكونوا م ا ل ان و ن ا من اجل ان ن ك و ن و من اجل ان نكونوا من ا ل ان ن و ن و ا من اجل ان ن ك ن و ا من اجل ان نكونوا ن اجل ان ن ك و ن و من اجل ان نكونوا من ا ل ان ن و ن و ا من اجل ان ن ك و ا م ي اجل ان نكونوا من ا ل ان نكونوا من ا ل ان ك و ا من اجل ان ن ك و ل و ا من اجل ان ن ك و ن ا من ا ج ر ان ن ك و ن ا من ا ل م ن نكونوا من ا ل ل ان ن ك و ن و من اجل ان ن ك و ا من ا ل ان ن و ن و ا من اجل ان ن ك و ن ا من ا ل ان ان ان ن ك و ن ا من اجل ان ان ا ه ان ا ر ان ان ا ر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 「それを聞いてください」「そらを聞いてください」「そらを و いてください」「そらを聞い و ください」 حتى تسكنه أ ر ض ك ط و ع ا و تمتعه في ها ط و ي ل ا ب ر ح م ت ك يا ر ح م ا ل راهي لانه ا ذ وين و د ويكون م ملكه ض ع ا ف ه و ل ش ف ا ء المرضى رحم الله من ادم ف ا ت ح ة مع ا ل ل ص ا مع تحيات تسجيلت ا مسجد القائم عليه السلام